بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان ثرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم ان له كان من المفسدين ونريد أن من علي الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أيم بتو ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا منهم كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خذت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه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 لولا اروضتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاختي قصي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم ما بلغ أشده واستواتينا حكمه وعلمه وكذلك نجز المحسنين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 وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصطر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَالهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حججت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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انسم من جانب الطور نارا انسم من جانب الطور نارا قال لاهلهم كونوا انني انست نارا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوه أو جذوت من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة.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 ولا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء واضمم واضمم اليك جناحك من الرهب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 إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامال على الطين فاجعل لي فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ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 ويوم القيامة هم من المقبوبين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدوء ورحمة لعلهم لعلهم يتذكرون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 ولكن لا كننا مرسلين وما كنت بجانب الطور إبن نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر لتظهر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يتذكرون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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ قَالُوا سِحْرٌ لِتَفَاهَرَ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّ بِكُلِّ كَافِرٍ قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لك فعلم أن يتبعون أهواءهم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 الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدا معك نتخطف من أرضنا أ ولم نمكن لهم حرا من آمني يجاب إليه ثمرات كل شيء وإِنَّ إِلَيْهِ ثَمَرَاتَ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقُ مِن لَّدُنَّا رِزْقُم مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وكم أهلكنا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَكُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَئِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَانَ تبرؤنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل دعو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المؤسسين وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمْيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تاب وامن وعمل صالحا فعسى فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويقدر ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون و ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والأخ في الأولى والآخر.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 من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم لها رسمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه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 ونزعنا من كل أمّة شهيدا فقلنا فقلنا ما تبرهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترعون إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ لِلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 يا ليت لنا مثل ما أُوتِي قارون إنه لذ حظ عظيم، وقال الذي أُوتُوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها، ولا يلقاها إلا الصابرون.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 yakulun ve ik an Allah ybesut ırızqa mey yeshaa'u min ıgbadhi ve ykudir lola an man Allahu alayna la bina ve ik la kafirun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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجَزَّ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إلَّا إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِرَادُكَ إلَى مَعَادٍ